الذي جعل القرآن منارا للسالكين وموعظة للمتقين وحجة على الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين وإله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأشرف العباد أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصالحين المتقين القانتين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمع اللقاء السابع والثلاثين من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن سورة عبس ومحتوته من العظاة والعبر وهذه الليلة أيها الأحباب سنعيش سويا مع سورة كثرت فيها المواعظ والعظات والقوارع الزاجرات والدلالات الواضحات إنها سورة مكية من بين السور التي قوي فيها الأسلوب وشدد فيها بالخطاب على المنكرين والمستكبرين والمعتدين انها سوره النازعات ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي وتبدا تلك الصوره كما قال عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا ما أكثر هذه السور التي صدرت بهذه الأقسام العظيمة من الله جل جلاله والله جل وعلا الصادق في قيله صادق في قيله وصادق في وعده ومن أصدق من الله حديثا لكنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يؤكد أمرا فإنه يكرر ذكر عظيم بصيغة الحلف والقسم ليؤكد هذا الأمر المقسم عليه وله عز وجل أن يقسم بما شاء من عباده له أن يقسم بما شاء من خلقه أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا برب العالمين يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا قسم مهيب من السميع الرقيب بهذا النوع من المخلوقات والنازعات غرقا النازعات جمع نازعة فهي اسم فاعل من نزع ينزع نزعا والنزع في اللغة العربية هو جذب الشيء بقوة من مقره هذا يسمى نزع فنزع الشيء أي جذبه بقوة وشدة من مقره ومحله كجذب القوس من كبدها والنازعات غرق. قال الشنقطي يكون في وقد يكون في المحسوس أو المعنوي أما في المحسوس فكقوله جل وعلا عن ريح عاد تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية تنزع الناس وفي الآية الأخرى تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ومن المحسوس أيضا قوله جل وعلا عن إبليس ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما هذا نزع حسي أيضا ومن الحسي أيضا قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين نزع يده وأما المعنوي فكقوله تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ يعني أصحاب الجنة إخواناً على سرر متقابلين ومن المعنوي أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكى إليه لون ولده لعله نزعه عرق فيستعمل الفل... الفعل للأمور الحسية والأمور المعنوية على السواء وقد اختلف المفسرون في تعيين النازعات في هذه الآية على نحو ما يقارب عشرة أقوال لأهل العلم ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم وذكر بعضها الإمام بن جريل في تفسيره أيضا والنازعات غرقا قال قتاد هي النجو وقال عطاء بن أبي رباح هي القسي التي تستعمل في القتال جمع قوس وقال مجاهد هي الموت وقال ابن عباس وابن مسعود في رواية عنهما هي أرواح الكفار تنتزع وتنشط ثم تغرق في النار وهناك رواية أخرى لهما رضي الله عنهما أن النازعات هنا هي الملائكة وهذا القول هو الصواب أن النازعات هنا هن الملائكة وهذا ما اختاره الحافظ بن كثير والعلامة الشمقيطي والإمام بن القيم رحمهم الله تعالى والنازعات غرقا الله جل وعلا يقسم بهذا الصنف من الملائكة صنف من صنف من ملائكة الرحمن تبارك وتعالى تتولى هذا العمل تنزع ماذا؟ تنزع أرواح بني آدم وقوله تعالى غرقا من الإغراق وهو في اللغة العربية المبالغة يعني والنازعات غرقا الله يقسم بهذا النوع من الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم فتبالغ وتغرق في نزعها أي أنها تجتذبها بشدة عنيفة والنازعات غرقا وأرواح من؟ التي تنزع على هذا النحو تنزع بشدة ويغرق في نزعها إنها أرواح الكافرين والمشركين والمنافقين والعصي كما دلت على ذلك السنة الصحيحة كما في حديث البراء بن عازف الطويل الذي خرجه أحمد والترمذي وغيره من أهل السنن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال نزع الروح وكان في جنازة لرجل من الأنصار أخبر أن الكافر أو المنافق تنتزع روحه تجتذب بشدة كما يجتذب السفود الحديدة التي لها شعب الحرشاء التي يشوى عليها اللحم تجتذب روح الكافر والمنافق والعاصي كما يجتذب السفود من الصوف المبلول فإذا اجتذبت ونزعت وأغرق في نزعها وشدد في جذبها تعذبت وتعذب صاحبها والعياذ بالله عافانا الله وإياك والنازعات غرقا فالقول الصواب والذي عليه الاختيار أن النازعات هنا هن الملائكة هم الملائكة والنازعات غرقاء والناشطات نشطاء قسم ثاني والناشطات نشطاء النشط هو الحل بخفة هذا في اللغة فتقول نشط الدلوة إذا جذبها, ب... إذا جذبها وأخرجها وأنشط أي حل, الأمر حل الشيء المربوط بخفة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم قام فكأنما أنشط من عقال ونشط أي ربط والحقيقة أن هذا الفعل يطلق على أحد الأمرين على الربط وعلى الحل والناشطات نشط وقد اختلفت أقوال المفسرين أيضا في تعيين الناشطات هنا فقيل هي أرواح المؤمنين تنشط عند الفزع وقيلت أقوال الأخرى كثيرة لكن الراجح الذي اختاره ابن كثير والشنقيطي أيضا والإمام ابن القيم أن الناشطات هنا هن الملائك فالله عز وجل أقسم بالملائك نازعات وناشطات فالملائكة تنزع أرواحاً وتغرق في نزعها وتنشط أيضاً أرواحاً نشطة أما الأرواح التي تنتزع ويغرق في نزعها فهي أرواح الكفرة الفجرة وأما الأرواح التي تنشط وتأخذ بخفة وليل ورفق فهي أرواح أهل الإيمان والتوحيد جعلني الله وإياكم منهم وهذا هو الذي فسر به أخيرا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والنازعات غرقى والناشطات نشطى فأرواح الناس تختلف كما أنه قد اختلفت أعمالهم في هذه الدنيا فإنهم يختلفون عند الممات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكمون فلا يكون لا تكون البداية واحدة ولا النهاية واحدة لا تكون الحياة ولا الممات سواء بالنسبة للذين عاملوا السيئات وبالنسبة للذين عاملوا الصالحات أبدا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولا يظلم ربك أحد أما الكفار فاسمع ما جاء في كتاب الله عز وجل في وصف موتهم جاءت الآيات تفسر ذلك كما قال الشنقيطي تفسر قوله تعالى والنازعات غرقا فمن ذلك قوله تعالى ولو ترى يا محمد أو أيها السامع ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق تضربهم بأسواط من جهنم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم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 وبما كنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة الآيات وأما أهل الإيمان وأهل التوحيد فاسمع إلى قوله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 وفيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم واسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث البراء الطويل حينما يأتي ملك الموت فيجلس عند رأس هذا الموحد وينادي على روحه ويقول أيتها النفس الطيبة أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان ورب أو أخرجي إلى مغفرة من الله إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان يقول صلى الله عليه وسلم فتخرج روحه تسيل كما يسيل الماء من في السقاء إذا أسكب الإنسان الماء من دلو أو من سطل أو ما أشبه ذلك رأيتم الماء كيف ينزل بهذه السهولة هكذا تنتزع روح المؤمن الموحج على الله وإيكم منه والنازعات غرقا والناشطات نشطا فهل هذا الوصف في ملائكة معينين أي في أعوان ملك الموت تارة هكذا وتارة هكذا بحسب الميت أم أنهما صنفان الظاهر والمستقرئ للسنة يجد أن أعوان ملك الموت ينقسمون إلى قسمين قسمهم ملائكة الرحمة وقسم هم ملائكة العذاب وعلى هذا يكون والنازعات غرق هي ملائكة العذاب لأنها تنتزع هذه الروح الخبيثة روح الكافر المشرك الفاجر العاصي المنافق تنتزع, روح تنتزع روحه فتغرق في نزعها وتشدد, وتشدد في اجتذابها فتكون إذن ملائكة العذاب وأما الناشطات تكون هي ملائكة الرحمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بيّن أن الفريق الأول وأن الأول وهو المؤمن تنزل عليه ملائكة بظل وجوه كأن وجوههم الشمس وهؤلاء هم ملائكة الرحمة ويسميهم بعض العلماء بملائكة الثبات والتثبيت كما في سورة فصلة ألا تخافوا هم الذين يقولون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وبعضهم من قال عملا ما ذكر القرطبي في التذكرة بعضهم من قال هؤلاء ملائكة صنف آخر غير أعوان ملك الموت صنف وكلهم الله تعالى بأنه كلما نزل موت على مؤمن طائع صالح ينزل تنزل هذه الفئة من الملائكة من أجل طمأنته وإذهاب الخوف والفزع عن قلبه من أجل تثبيته بالقول الثابت ومنهم من قال بل هم ملائكة الملائكة الذين هم أعوان ملك الموت والناشطات نشطة انتهينا من البحر والناشطات نشطة والسابحات سبحة قسم ثالث والسابحات سبحة وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيينها فمنهم من قال السابحات الليل والنهار والشمس والقمر واستدل بقوله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبح لا يختلف العلماء إلا استنادا إلى أدلة والله عز وجل قد باين بين المفاهيم ومن أهل العلم من قال السابحات هن الخيل في الميدان ومنهم من قال هي السحب سباحتها في السماء أقسم الله عز وجل بهذه السحب ومنهم من قال بل هي الملائكة أيضا وهذا القول هو الصحيح وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله قال لأن السياق يا حمزة لأن السياق يدل عليه لأن السياق معتبر عند أهل السنة والجماعة في تعيين المعاني في كتاب الله عز وجل وهنا ما تغير حرف القسم والنازعات غرق والناشطات نشط والسابحات سبح ما تغير الحرف فالسياق يدل عليه بدليل أن الحرف قد تغير بعد ذلك لأن الفاسة تكون سببية والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا قال ابن مسعود رضي الله عنه هي الملائكة عندما تنطلق لتنفيذ أمر الله تسبح ما بين السماء والأرض كما يسبح العائم في الماء والسابحات سبح. بعدها فالسابقات سبقا هناك أن الله عز وجل قال نزعت ونشطت وسبحت فسبقت إلى أمر الله فدبرت هكذا قال ابن القيب نزعت ونشطت وسبحت فسبقت إلى أمر الله فسبقت فسبقت إلى أمر الله فدبرت والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا إذن هي الملائكة أيضا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا وهذا قسم آخر وحرف العطفي الفاء فالسابقات سبقا اختلف فيها فمنهم من قال هي أرواح المؤمنين ومنهم من قال هي الخير في سبيل الله عز وجل حينما تسبق ومنهم من قال هي الملائكة قال الحسن البصري فالسابقات سبقا هي التي سبقت, سبقت الناس إلى الإيمان والتصديق والامتثال إلى أمر الله فهي سبقت بني آدم حتى المؤمنين وهذا قول مسروق أيضا وهو قول صحيح واستحسنه الإمام ابن القيم وغيره فالسابقات سبق قال الإمام ابن القيم أيضا ولو أن قائلا قال في قوله تعالى فالسابقات سبقا أنها الملائكة تسبق الشياطين برميهم بالشهب قبل أن يسترق السمع ما كان مخطئا وإنما قال ذلك ردا على من قال فالسابقات سبقا أنها الملائكة تسبق الشياطين في إلقاء الوحي على الأنبياء قال هذا خطأ فادح لأنه يستلزم أن يكون الملائكة والشياطين قد اشتركوا في إنزال الوحي على الأنبياء وهذا ممتنع لاحظوا هذا الكلام ما هذه المفهومة أم لا هذه النقطة أيها الشباب مفهومة نعم يقول الإمام ابن القيم لو أن قائلا قال فالسابقات سبقا هي الملائكة تسبق الشياطين برجمها بالشهب قبل أن تسترق السمع من السماء لكان ذلك صوابا وإنما قال ذلك ابن القيم ردا على قول من قال من أهل العلم فالسابقات سبقا أي بعض العلماء من قال السابقات سبقا أنها الملائكة تسبق الشياطين في إنزال الوحي على الأنبياء قال هذا خطأ لأن هذا يستلزم اشتراك الشياطين والملائكة في إنزال الوحي فالقول الأول هو الذي قدمناه وهو الصحيح فالسابقات سبقا إذن هي الملائكة وهنا في الحقيقة لها معنايان عند الاستقراء سابقات أنها سبقت العبادة في الإيمان والتصديق والامتثال لأمر الله أيضا تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة وهذا قول قد قيل أيضا أما الإمام ابن جرير كما لاحظتم ما ذكرنا قوله هنا لأنه جعل هذه الآيات كلها عامة قال كل من صدق فيها أنه نازع وكل من صدق فيها أنه سابح وكل من صدق فيه أنه سابق وأنه ناشط فإنه محلوف به مقسم به وهذه إعادة الإمام ابن جرير وأنا أودك تميز يا طالب العلم منهج كل عالم في التفسير فإن ابن جرير كما هو معروف هذا من أصول تفسيره عنده أنه إذا لم يكن عنده دليل واضح صريح يعين معنى هذه الآية فإن الغالب أنه يمرها على عمومها لكن كما قلت إنه عند التثبت والتحقيق ومتابعة بقية أقوال المفسرين فإنه يختار ما رجحنا والنازعات غرق ما هي والناشطات نشط والسابحات سبحة فالسابقات سبقة هي الملائكة أيضا والسابقات سبقة فالمدبرات أمرا قال ابن القيم والشنقيطي وقد أجمع المفسرون على أنها الملائكة فالثلاث الأولى فيها خلاف بين المفسرين والرابعة بالإجماع فالمدبرات أمر انتبه ذكرت الإجماع لأرد على فئة خبيثة ظهرت في أمتنا سنتكلم عنها بعد قليل فالمدبرات أمر هي الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض قال هكذا المفسرون يعني أنها تدبر الأمر بأمر الله هي لا تتصرف بلا إذن لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوه فيتدبر أمر الله بين السماء والأرض من تصريف الرياح من تقسيم الأرزاق من إنزال المطر من نزع الأرواح من زجر السحب كل هذه الأمور التي تحدث في الكون لا تحدث هكذا كل ملك وكل طائفة من الملائكة موكلة بالوظيفة التي أسندت إليها لأن الذي يدبر الكون هو الحكيم الخبير جل جلاله ولذلك مختل نظام الكون منذ أن الله تعالى إلى الآن والمخلوق مهما خلق وأتقن هذه الصنعة وهذا الشيء الذي صنعه لابد أن يقع له خلل في يوم من الأيام لابد لأنها صنعة ناقص وصنعة مخلوق فالمدبرات أمر تدبر ماذا؟ أمر الله عز وجل بين السماء والأرض بل قال ابن القيم في العالم العلوي والعالم السفلي لا التبس عليك لا التبس عليك هذه الآية بقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم لا, لا, لا منافات فهو يدبر عز وجل والملائكة تدبر بتدبيره فهمتم؟ تدبر بتدبيره فهذه مربوطة بهذه انتبه فالمدبرات أمر قال ابن القيم ونأتي الآن إلى هذه الفئة قال ابن القيم وقد أخطأ من قال إن المدبرات هي النجوم فإنه ما قال ذلك أحد من أهل الإسلام أن النجوم هي التي تدبر الأمر قال لأن النجوم مدبرة مسخرة قال جل وعلا والنجوم مسخرات بأمره فهي مسخرة مدبرة سخرها الله لنا ودبر أمرها ولم تكن أبداً النجوم في يوم من الأيام تدبر شؤون الناس وفي هذا رد على المنجمين هذه الفئة التي ظهرت واستقدم بعضهم إلى وسائل الإعلام وصار يسخر من أهل العلم ويهزأ من الدعاء ويقول إنهم لم يفهموا القرآن لأن الله يقول وبالنجم هم يهتدون فنحن نهتدي بالنجوم أنا لهذه الآية من تأويلك الفاسد نهتدي بالنجوم في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذا الاهتداء جائز ولا حرج فيه ولا زال الملاحون والمسافرون فيما مضى بل حتى في الوقت الحديث يعتمدون النجوم واختلافها واختلاف سيرها وجريانها وحجمها وغير ذلك مما يعتمده, يعتمده أهل الاقتصاص أما أن يعتمد عليها في تدبير الكون أو أن ينظر إلى نجم فيقال إنه سيكون كذا ويكون كذا فإن هذا من الشرك وهذا من ادعاء علم الغي فصدق ابن القيم رحمه الله فالمدبرات أمر والنازعات غرق والناشطات نشط والسابحات سبح فالسابقات سبق فالمدبرات أمر تم انقسم خمسة أقسم أين الجواب اعتدنا أنه إما أن يأتي الجواب وإما أن يحذف ليكون مقدرا وهنا جواب القسم محذوف وتقديره لتبعث ولتحاسب ولتجاز ويحذف الجواب من أجل أن يجول فكر السامع لإثارة انتباهه وهذا يدل على وهذا أيضا يؤكد صدق القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعد ذلك انتقلت السوره لتذكر بذلك اليوم العظيم بيوم القيامة فيقول عز وجل فيها يوم ترجف الراجفه تتبعها الراضفه يوم ترجف قال ابن كثير وغيره من اهل العلم يوم ترجف الراجفه تتبعها الراضفه يوم ينفخ في الصور النفخه الاولى ثم النفخه الثانيه وهذا هو تفسير ابن, عب... ابن عباس واعتمده أغلب المفسر يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة فالنفقة الأولى تتزلزل بها الأرض وترجف بها الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا هذا يكون متى بعد النفقة الأولى في الصور وتعلمون كما ذكرنا في مراحل الدار الآخرة أن العلماء منقسمون إلى فريقين في مسألة عدد النفخات منهم من قال نفختها نفقة الفزع ويقع بها الموت ونفقة البعث ومن من قال ثلاثة والصحيح الأخير أنها ثلاث نفخات نفقة الفزع والصاق والبعث يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنفقة الثانية على رأي ابن عباس وغيره هي التي الأولى ترتجف بها الأرض وتتزلزل ويحصل بها الفزع بل ويموت بها الناس وبالنفخة الثانية يقومون لله رب العالمي يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة أما ما بين النفختين فكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما ذكر أبو هريرة النفختين عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعين شهر قال أبيت قال أربعين قالوا أربعين يوما قالوا أربعين يوما قال أبيت يعني أبيت أن أسأله فاستحييت ولا ندري ولا نص صريح, صريح في ذلك يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة وقد كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما في مسند أحمد وسنن التلمذي بسند صحيح من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول أيها الناس أتت الراجفة تتبعها الرادفة أتى الموت بما فيه فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك يعني أنني قمت الليل كان يقول ذلك في الليل ترغيبا لهم في أن يستعدوا لهذا اليوم صلى الله عليه وسلم فقال الرجل أرأيت يا رسول الله إن جعلت صلاتي كلها عليك طيلة الليل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب المصطفى عليه صلوات الله والسلام إذن تكف هم دنياك وآخرتك وفي لفظ الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مضى الثلث من الليل قام فقال يا أيها الناس أذكر الله عز وجل جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ النائمين ويوقظ الغافلين للاستعداد لهذا اليوم العظيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ثم بين بعد ذلك أحوال الكفرة الفجرة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ أي يوم القيامة يوم الراجفة ويوم الرادفة قلوب يومئذ واجفة واجفة أي خائفة فزعة من أهوال ذلك اليوم ومن الشدة التي تلحق أصحابها قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يعني أبصار أصحابها ونسب البصر إليها للملابسة أبصارها خاشعة أي ذليلة مهينة لحقتها الذلة والإهانة بسبب ما اقترفت وبسبب ما اكتسبت وبسبب ما صنعت لأن أصحابها ما آمنوا بالله ولأن أصحابها كذبوا بالبعث ولأن أصحابها كذبوا بيوم القيامة ولأنهم اشترحوا السيئات طيلة حياتهم واعتزوا في موطن ما كان ينبغي أن يعزوا فلحقتهم الذلة في هذا اليوم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة قال العلماء أي إذا قيل لهم إنكم ستبعثون بعد الموت يأتون بهذا السؤال وهذا السؤال للإنكار والاستبعات يقولون أئنا لمردودون في الحافرة وهنا تفسيران لأهل العلم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا سنعود إلى حياتنا الأولى التي حيناها قبل الموت لأن العرب تقول رجع فلان على حافرته أي إذا رجع من حيث بدأ وهذا قول جمهور أهل التفسير انتبه واختاره ابن جريد وغيره المهم أنه قول الجمهور يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا سنحي الحياة الأولى التي كنا قد حيناها قبل الموت وقبل دخول القبور يقولون ذلك على أي وجه على وجه الاستنكار على وجه الإنكار وعلى وجه الاستبعات والقول الثاني وقد ذكره ابن, جرير ابن كثير, كثير رحمه الله قال يقولون أئنا لمرددون في الحافرة أي أئنا لمرددون إذا صرنا في القبور ولكن الصحيح مختاره الجمهور وهو الذي رجحه الشنقيطي قال لأن السياق يدل عليه والآية التي بعدها ستدل على القول الأول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا سنحيى الحياة الأولى التي حيناها قبل الموت وقبل دخول القبور يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذاك ليس الحفرة لا الذي يسمي يقول هذه حفرة لا احنا بينا قول العرب رجع فلان على حافرته اي عادة من حيث بدأ ورجع من حيث بدأ رأيت كيف نقرأ القرآن ثم نظن ان المعنى كذا والمعنى يختلف تماما للعجمة التي اصابت اللسان ائنا لمردودون في الحافرة ائذا كنا عظاما نخرة انظر الى هذا الاسلوب وقد ذكر ذلك كثيرا في كتاب الله أسئلة يطرحها كل مكذب وكل كافر بالبعث على سبيل الاستهزاء والاستبعات وأن هذا مستحيل أئنا أئذا كنا عظاما نخرة هذا يشبه قوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا وكقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه كما فعل العاص بن وائل أو غيره من أهل الشرك من كفار مكة حينما أتى بعظم رميم يفتته ويذروه في الريح يقول يا محمد تزعم أن ربك يبعث هذا هذا يبعث يبعث هذا قال نعم يبعثك يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم يا الله خوث أجاب أكثر من أسؤالي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييه الذي أنشاه أول مرة وهو بكل خلق عميم عليم إذن قوله تعالى أئذا كنا عظاما نخر من هذا القبيل اذا كنا عظاما نخرة اي اذا صرنا عظاما بالية نخرة يعني بالية ومنه نخر العظم يعني انه صار باليا اذا كنا عظاما نخرة يعني الجواب محذوف تقديره اذا كنا عظاما نخرة سوف نرد من جديد ونبعث من جديد اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة قال الشنقيطي هذه الآية هي التي رجحت قول الجمهور في الآية التي قبل التي فوقها قالوا تلك إذا كرة خاسرة الكرة هي الرجعة والعودة قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي أننا إذا عدنا بعد الموت وبعدنا بعد الموت ان إذا لخاسرون وهم أيضا لازلوا يستهزئون يعني أننا سنخسر إذا دخلنا النار ويقولون هذا ليس ندما بل استهزاءا واستهتارا بكتاب الله عز وجل وبهذه الحقيقة التي لا مريت فيها قالوا تلك إذا كرة خاسرة فرد الله عز وجل عليهم وأن هذا ليس ببعيد قال فإنما هي زجرة واحدة إنما هي صيحة واحدة وهي النفقة التي ينفقها إسرافين بأمر الله في الصور فإذا الناس جميعا قياما لله رب العالمين فإنما هي زجرة واحدة لا يحتاج الأمر إلى بول مدة أبدا فإنما هي زجرة واحدة كما قال عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هي أقرب أو هو أقرب وكقوله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة إذا هم أي الخلائق بالساهرة قال ابن عباس أي على وجه الأرض وقال مجاهد كانوا في أسفلها فصاروا على وجهها وابن عباس رأى أنها الأرض كلها فإذا هم بالساهرة وهي أرض ليست كهذه الأرض إنها أرض المحشر أرض بيضاء كقرصة النقي ليس فيها عالم لأحد كما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيها بناء ولا شجر ولا سقف يبرز العباد لله رب العالمين لا يخفى على الله منهم شيء وهم في الحقيقة لا يخفون على ربهم بسقف ولا بغير سقف لأنها تلك الأرض لا ظل فيها ولا هروب فيها وهي أرض كما قال العلماء لم يسفك عليها دم ولم تقترف عليها معصية ينشر عليها بصاط عدل الله عز وجل لتقوم تلك المحكمة الكبرى بندها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قانونها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فإذا هم بالساهرة بعض أكوال المفسرين قال إنها أرض بالشام وهي أرض بيت المقدس وهذا يحتاج إلى دليل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يجمع الخلق وأجمعون على هذه الأرض قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله لوحد القهار ليست هذه الأرض التي تطعوها أقدامنا أرض مختلفة تماما فإذا هم بالساهرة ثم انتقلت الصورة الكريمة بعد ذلك لتسلي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الطغيان وهذا العناد والكبر الذي يواجهه من قومه من أجل أن يعتبر ويتذكر وأن يتسلى من أجل أن يخف عليه الهم والغم بسبب هذا التكذيب والإنكار والعناد والاستنكاف والتنكب لدين الله سبحانه وتعالى فيقول عز وجل هل أتاك حديث موسى انظر للإستفهام قال العلماء هذا الاستفهام للتشويق والترغيب في سماع القصة اسمع لجلال القرآن هل أتاك حديث موسى يعني هل جاءك خبر موسى الكليم ابن عمران عليه صلوات الله والسلامه هل جاءك خبره هل سمعت قصته؟ هل أتاك حديث موسى؟ إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى كلمه عز وجل نداء ثم ناجاه وقربناه نجيا فنادى ربنا موسى ثم بعد ذلك ناجاه والنداء يكون بصوت عالي والمناجاة تكون بصوت خافد فالله عز وجل نادى موسى وقال يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا موسى إني أنا العزيز الحكيم إذ ناداه ربه الرب سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما وهذا شيء قد ذكرناه وقررناه قرره القرآن والسنة وأجمع عليه إذ ناداه ربه ناجاه في هذا المكان المبارك في البقعة المباركة من الشجرة وناداه في الوادي المقدس وهو واد في اسفل جبر الطور في اسفل جبر الطور في اسفله هناك واد يسمى واد طوة اسمه واد طوة اذ ناداه ربه بالوادي المقدس المقدس عن المطهر اذ ناداه ربه ولذلك امرva الرب تبارك وتعالى الكلم بان ينزع نعليه ماذا قال جل وعلا فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوة وطوة قال ابن الكثير على الراجح اسم للوادي اسم له هل أتاك حديث موسى إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى يا له من نداء ويا لها من مناجات جليلة إنها مناجات من الرب عز وجل ومربوبه بين الخالق ومخلوقه إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وهو ملك, ملك مصر اذهب إلى فرعون إنه طغى طغع يعني جاوز الحد لأن الطغيان في اللغة مجاوزة الحد إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني لما جاوز الحد لأن فرعون جاوز حده في الكفر والمعصية والتمرد والعتو اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تزكى قل له هلك إلى أن أدعوك إلى ما تتزكى به وتزكي به نفسك من درن الشرك والكفر هلك إلى أن تزكى يعني هلك إلى أن تطاهر نفسك مما أنت فيه من رسل الوثنية والشرك والكفر والمعصية فقل هلك إلى أن تزكى قال ابن القيم وفي هذه الآية دليل على الرفق واللين في الدعوة من وجوه أولا قوله تعالى فقل هلك إلى أن تزك فإنه عرض هذا الأمر بقال بالعرض لا بقال بالأمر كأنه يشاوره هلك كعرض الخليل عليه السلام طعامه على أضيافه ألا تأكل ما قل وهنا قال زك نفسك لا قال هلك إلى أن تزك ثانيا قوله تعالى هل لك إلى أن تزكى وما قال أزكيك بل نسب التزكية إلى نفسه وهكذا قال ابن القيم وهكذا يخاطب الملوك تريد أن تصلح ملك ملك عليك أو معظما عليك أن تستعمل الرفق والليل في تحقيق ما تريد أما تدخل أن أريد أجئت ليصلحك ليقومك ماذا يقول ها؟ خذوه فغلوه هل لك إلى أن تزكى الوجه الثالث أن الزكاة معناها النماء والزيادة والطهارة والبركة قال ابن القيم وكل, وكل من دعي إلى ذلك فإنه يستجيب إذا كان عاقلا إنسان يدعى للبركة وللنماء والزيادة فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشع الوجه الثالث أنه قال أهديك إلى ربك فتخشى فتخشى فدعاه إلى خشية ربك دعاه إلى أن يعود إلى ربه من أجل أن تتحقق له الخشية لأن كلما كان الإنسان أعرف بربه كلما كان أخشى له فعلى يقول ابن القيم فعلى قدر المعرفة تكون الخشية على قدر المعرفة تكون الخشية كلما عرف الإنسان ربه أكثر كلما خشيه أكثر إنما يخشى الله من عباده العلماء فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أهديك إلى مولاك أدلك على ربك فتتحقق لك الخشية يخشى قلبك من ربك تبارك وتعالى بعد أن كان قاسيا طريدا بعيدا خبيثا وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى أرى موسى عليه السلام فالعون الآية الكبرى قال قتاده عصاه ويده أراه الآية الكبرى نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ألقى عصاه فإذا هي مبين فأراه الآية الكبرى أيد الله عز وجل الكلمة بالآيات البينات من ذلك العصى واليد في عصر وفي بلد كثر فيه السحر وتغيير صور الحقائق فكان لابد ان يخاطب بالشيء الذي يعجزهم والشيء الذي يسكتهم ويفحمهم وهكذا كل نبي يؤيد بمعجزه تكون ايه لاولئك القوم المكذبين حتى ما ينكر احد ما استطاع يمكن لتقوم الحجه على عباد الله طيبوا العرب ها لأنهم خو لانه خطب به امه فصيحه في لسانها شعراء في خطابهم فسجدوا في بلاغه في في محراب بلاغه القران فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى كذب, موس كذب فرعون موسى وعصى ربه فكذب وعصى ثم أدبر يسعى أدبر يعني تولى وأعرض يسعى من أهل العلم من قال أدبر يسعى يعني أنه تأخر وهرب هرب من الثعبان المبين الذي رأاه لأن الحية كانت عظيما ومنهم من قال أدبر يسعى يعني سعى في الأرض بالمعاصي وذلك بالصد عن سبيل الله جعله يدبر ويعقد المؤامرات والاجتماعات والبرلمانات من أجل أن يقضي على هذه الدعوة وعلى حاملها ويقضي على هذا الدين الجديد الذي ظهر له في مصر ثم أدبر يسعى فحسر فنادى حسر أي جمع لأن الحسر في اللغة العربية هو الجمع حسر من حسر رعيته وجنوده وأتباعه وأعوانه فحسر فنادى لما حسرهم نادى فيه قام فيهم خطيب اسمع الخطبة عجيبة عنده كانت عنده فصاح لكن فصاحت شيطان فحسر فنادى الناس كلهم يسمعون الآن فرعون الملك يدعو وهذا انذار عام ما تخلف واحد فنظر إليهم وقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى قالها بلسان المقال والحال صرح بها صراحة يعني ما هو موه اليوم الذين يقولون أنا ربكم الأعلى لا يصرحون لا يستطيع لو يصرح لضحك الناس عليه لكن يقولونها بطريقة أخرى يبينون للناس أنهم الرب المربوب والخالق المعبوب الذي ينفذ أمره في الأرض أو في السماء لكن فرعون كان صريحا أصرح منهم في الحقيقة وأسجع منهم فقال أنا ربكم الأعلى قال ابن القيم ادعى أنه رب العالمين ادعى أنه رب العالمين مع أنه يقول ابن مع أنه ما خلق ولا سوى ولا قدر ولا هدى لأن الرب ينبغي أن يخلق والرب ينبغي أن يملك والرب ينبغي أن يتصرف فكيف تكون رب العالمين أنت كيف والرب مستحق للعبادة اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون اعبدوا ربكم وأنت تدعي أنك رب العالمين تريد أن يعبدك الناس ولذلك بينا في خطبة عتو فرعون لعنه الله أن فرعون يغضب لأن الله يعبد يريد أن يعبد هو وكل من غضب لعبادة الله فهو فرعون وإن أطرق عليه اسم آخر كل من يغضب لأن الناس يصرفون العبادة إلى الله ففيه شبه من فرعون وهو من حزب فرعون ما معنى أنك تغضب لأن الله يعبد ما معنى هذا نعم أن لا تطاع فيما تأمر به من طاعة أو فيما تأمر به من معروف أو فيما تأمر به من مصلحة للبلاد والعباد لك الحق أما أن تغضب لأن الله يعبد لأن الله يصلى له ولأنه يزكى له ولأنه يحج له ولأنه يتستر له سبحان الله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ادعى الربو بل وادعى الألوهية وقال فرعون يا وقال فرعون يا ايها الملا يلا ايش عندك ما علمتم لكم من اله غير ما فيه معبود سواي تعبدونه وقد قال المفسرون فيما قرانا ان الاقباط من مصر انطلى عليهم ذلك يعني كانوا يقرون في قراره انفسهم انهم رب أنه ربهم وانه خالقه وهذا من سفاههم وجهلهم ولذلك قال تعالى استخف قومه يعني هو صفقهم رقص استخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين هو استخفه لكنهم أطاعوا ما كانت لهم عقول فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ماذا كانت النتيجة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وسلط عليه عقوبته وسخطه أراد العلو فكانت عاقبته في أسفل نقطة في الأرض كان هلاكه في قعر البحر أنت أردت العلو ستعلو الآن ما أهلكه الله ولا قمة جبل لا فلابد أن يعذب بنقيض قصده هكذا قال ابن القيم كل من أراد شيء ولا حق له فيه فإن الله تعالى يعذبه بضده هو أراد العلو فكان عاقبته في قعر البحر قعر البحر أسفل من واجه الأرض لا شك ابني لي صرحة لعلي أبلغ الأسباب أوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحة أراد أن يوقد له على الطين يتصنع له حجارة عظيمة حتى يبني له صرحة من يصعد ليقاتل الله وليرى الله ليكذب موسى هذا الطين الذي أراده دس في فمه النجس دسه سيد الملائك دسه جبري فما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل كان يدس من حماء البحر في فم فرعون خشية أن تدركه التوبة وأن تدركه الرحمة يريد الطين هنا نال الطين أراد العلو نال السفال والعياذ بالله وقل مثل ذلك في كل من نهج نهج فرعون لكن عليك أن تتدبر وأن تظر بعين البصر والبصيرة إن في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي العقول فحسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى يعني أن الله عاقبه عقوبة كانت عبرة لمن يعتبر في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة فأخذه الله نكال العقوب نكال الآخرة والأولى هذه فيها خلاف بين العلماء نكال الآخر أولا كلمة نكال النكال قال العلماء النكال هي العقوبة التي تكون عبرة للغير قال عز وجل في السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال لمن؟ لهو حتى اعتبر والنكال أصله في اللغة العربية هو الامتناع ولذلك يقول الفقهاء كما ذكر القرطبي يقول الفقهاء في باب الاقرار والبينات والدعاوى انكل إن عن اليمين يعني امتنع عن اليمين فالنكل اصل الامتناع لكن هنا في هذا السياق النكال هي العقوبه الرادعه التي, التي تكون واش عبرة للغير فاخذه الله نكال الاخره والاوله يعني عقوبه رادعه وعظه عظيمه لمن بعده نكال الاخره والاوله وهناك تفسير آخر وهذا الذي عليه الجمهور ذكره ابن شريع نكال الآخرة والأولى قال نكال الآخرة والأولى الكلمة الثانية والكلمة الأولى له فالكلمة الأولى قال ما علمت لكم من إله غير والكلمة الثانية أنا ربكم الأعلى ولكن الصحيح ما اختاره الجمهور فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى إن في ذلك لا عظة وعبرة ودرسا لمن يخشى ربه عز وجل ولذلك الذي لا يخشى يسمع هذه الأخبار يضحك منها وللأهدس قلوله لا يؤمن أصلا لا يؤمن إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى قال الشنقطي بعد أن ذكر الله عز وجل فرعون وطغيانه ومآله ذكر طغيانه والسبب الذي من أجله طغى وهو الملك والسلطة والقهر كما قال تعالى إن فرعون على في الأرض وفرعون ذي الأوتاء وهو كان قد كذب بالبعث بعد الموت لأن فرعون كذب بالبعث بعد الموت وذكر الله طغيانه وحاله ومآله من أجل أن يحذر أولئك القوم الذين أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلذلك عدل الآن الرب تبارك وتعالى في هذه الصورة من أجل أن يلفت نظر أولئك الذين طغوا وعصوا وكذبوا إلى المخلوقات التي حولهم فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني كأنه يقول فرعون الذي ما آمن بالبعث بعد الموت وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وكان له من القوة وكان له من الملك وكان له من الجند وكان له من الحرس وكان له من القصور رغم شدته وبطسه وتغيانه وتغيانه أخذ نكال الأخيرة والأولى فإياكم أن تكونوا مثله فهل ادعيتم أنكم أشد طغيانا من فرعون فهل أنتم أشد خلقا من السماء هكذا قال ابن قي... الشنقيطي فهل ادعيتم أنكم أشد طغيانا وبطسا وقوة من فرعون هب أنكم الآن أقوى من فرعوة أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أشد يعني أصعب وأشق أصعب خلقا وأشق خلقا أم السماء الجواب لستم أشد خلقا من السماء ولا أصعب خلق من السماء لأن الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموت أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريبه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟, بناها يعني أنه عز وجل رفعها رفع السماء بلا عمد رفع السماوات بغير عمد ترونها قال ابن الكثير بناها جعلها فسيحة الأرجاء واسعة الفناء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها الله عز وجل رفعها بأمره وبقدرته وإرادته فقامت بكلمة الله تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها قال ابن عباس أغطش ليلها يعني أظلم ليلها فالإغطاش هو الإغلام أظلم ليلها وأخرج ضحاها يعني أنار نهارها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وقوله الأرض بعد ذلك ليس المعنى أن الأرض خلقت بعد السماء لا فإن الأرض خلقت قبل السماء لكن الذي حصل للأرض بعد السماء هو الدحو وهو البصت فانتبه وهذا الذي قرره ابن جرير وابن كثير وعليه ابن عباس وغيره وهو قول الجمهور فالله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء كما جاء ترتيب ذلك في سورة فصلة قل أعينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسع من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء ثم تفيد التراخي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين والا بعد ذلك بعد يش... بعد ذلك دحاها ما قالوا الارض بعد ذلك خلقها لو قال بعد ذلك خلقها لكان خلق الارض مختلف عن خلق السماء والارض بعد ذلك دحاها فخلق عز وجل الارض ثم السماء ثم دحى الارض والدح قال الشنقيطي في بحث طويل قرر فيه قرر فيه ان علماء الاسلام لا ينكرون شكل الأرض الكروي وقال إن هذا لا ينافي البسط ولا ينافي الدحو يمكن أن يبسط الشيء ويكون كرويا كحال الأرض والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها بعد شه؟ بعد أن خلق السماء وبعد أن أغطش ليلها يعني جعل ليلها مظلما كالحا بعد أن أظلم ليلها وأخرج ضحاها يعني أنار نهارها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها قال ابن كثير يفسرها ما بعدها وهذا أعظم منهج في تفسير كتاب الله أن يفسر القرآن بالقرآن والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم السياق والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاه فالدحو لغة البسط وهنا في الآية فيه بسط لا ينافي حتى الشنقيطة قال لا ينافي يمكن أن تبسط ثم بعد ذلك يخرج منها الماء والمرعى أخرج منها ماءها ومرعاه أخرج الله عز وجل منها ماء ماءها لكل حي ومرعاها لبهائم الناس أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها يعني ثبتها وقرر وقررها قال عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ألقى وكان الجبال ألقيت إلقاء سمها رواسي سمها أوتاد والوتد معروف الوتد هو الذي تمسك به الخيمة وقد قرر علماء البيولوجيا أن الجبل إذا كان هكذا فإنه من وجه الأرض يكون هكذا يعني شكله الفوقان يكون شكل تحتاني تماما تحته وتد كما أطلق الله عز وجل عليه هذا الوصف تماما لماذا أن تميد بكم يعني حتى لا ترتج بكم وحتى لا تضطرب بكم لأنه لو لا فضل الله ثم هذه الجبال ما استطاع الإنسان أن يمشي على وجه الأرض أبدا فثبتت الأرض بهذه الجبال ولذلك يوم القيامة تنقلب الأمور وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وبست الجبال بس يوم تكون الجبال وتكون الجبال كالأهل المنفوش فإذا اضطربت خلاص ما تستطيع الأرض أن تبقى تجعل تكون في, في مور يوم تكون يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال السيرة والجبال بعد ذلك والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم كل هذا الذي خلق في الأرض متاع لنا ولأنعامنا كل ما مضى في, الحق في الحقيقة فاغطاشوا الليل يحتاج الأنعام أم لا تسكن السواكن والحيوانات بالليل فالغالب غالبها إنارة النهار ينتفع به المخلوق على اختلاف جنسه ونوعه إخراج الماء والمرعى والنبات كذلك متاعا لكم ولأنعامكم فالله عز وجل شملت رحمته كل مخلوق الناطق والبهيب أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ثم عادت الصورة من جديد لتذكر بذلك اليوم بيوم الوعيد فقال جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى إذا جاءت الطامة الكبرى قال ابن عباس الطامة الكبرى أولا هذا اسم الأسماء يوم القيامة يوم الطامة يعني يوم القيامة يوم الصاخة الواقعة الطامة الطامة في الأصل هي التي تعم بمصيبتها قال ابن عباس الطامة الكبرى هي التي تعم كل أمر مفذع فهي أشمل من أعظم شيء فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى هذا جواب الشرط لأن إذا شرطية فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني ما كسب وما عمل يتذكر سعيه في ذلك اليوم خيره وشره يبدو له ما عمل في هذه الدنيا بدقة لا ينسى منه شيء يوم يتذكر الإنسان جميع الناس إنسهم وجنهم صالحهم وطالحهم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى يعني أظهرت النار للناظرين وللرائين من الإنس والجن الله عز وجل يبرزها حينما يأمر كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون زمام مع كل زمام سبعون ملك يجرونها فتبرز وجيء يومئذ بجهنم وينادى الرب عز وجل في تلك اللحظة ويقول يا بني آدم ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون الآيات وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى شرط يعني من جاوز حده إما بالكفر أو بالمعصية أو بالنفاق أو بأي مخالفة لله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يعني فضل الحياة الدنيا وقدم ملذة الحياة الدنيا على الآخرة وآثر الحياة الدنيا ما هي نتيجة؟ فإن الجحيم هي المأوى فإن مصيره إلى الجحيم وإن شرابه من الحميم فإن الجحيم هي المأوى المصير والمآل والمستقر جهنم والعياذ بالله لماذا؟ لأنه طغى لأنه جاوز حده لأنه آثر الحياة الدنيا فضل لذائذ الحياة الدنيا على لذائذ الآخرة قدم شهوة نفسه على أمل ربه عز وجل ولذلك قال بعض العلماء هذه الآيات الآن المتسلسلة من قوله تعالى فأما من طغى تعد ميزانا لكل إنسان في الحياة لكل من أراد النجاح وأراد الهلاك عليه أن يضع نفسه في أحد الكفتين عندنا كفتان الآن كفت فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا هذه كفة والأخرى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء أنت ضع نفسك في أحد الكفتين حسب نفسك هل أنت من طغيت؟ وآثرت الحياة الدنيا أم أنت أنك لا تطغى وأنك لا تجاوز حدك ولا تؤثر الحياة الدنيا بل الآخر عندك خير وأبقى هذا أترك الجواب عنه لنفسك لتصلح نفسك بنفسك واستعن بربك على ذلك أعاني لله وإياكم على إصلاح أنفسنا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه هذا الصنف الثاني والكفة الثانية أصحاب الكفة الثانية وأما من خاف مقام ربه يعني خاف القيام بين يدي ربه للحساب وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نهى نفسه عن اتباع الهوى كبح جماحها دعته نفسه طويلا في الدنيا إلى ما تشتهي إلى ما تريد إلى ما تريد أن تنهل منه وأن تحققه لكنه أمسك بخطامها وقبض على لجامها وضغط على فراميلها لأنه علم يقينا أن هذه النفس لو أطلق لها العنان لقادته إلى عقوبة الوحد الديان فلم يطلق لنفسه العنان ولم يستجب لدعي النفس بل كان يتذكر قوله تعالى دائما إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الجنة الفيحاء الجنة الغناء رضوان رب الأرض والسماء هذا هو مصير من آمن بالله عز وجل وخاف مقام ربه واستعد لذلك اليوم ونهى نفسه عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ثم قال عز وجل بعدها يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي يسألك يا محمد الكفار والمسلمون لأن المسلمين قد أوردوا هذا السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام عن وقت قيام الساعة لكن ابن جرير قال يسألك المكذبون بالبعث الكفار بيوم القيامة فجعل السؤال خاصا منه لكن الحقيقة أنه عام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه كان يحدث الناس فقام عربي فقال يا رسول الله متى الساعة فهل أجابه لا ما أجابه حتى قضى عليه الصلاة والسلام حديثه ثم قال من السأل عن الساعة آنفا قال أنا يا رسول الله ماذا قال قال ماذا أعددت لها قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال وكيف وما إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله وفي لفظ ماذا أعددت لها قال حب الله ورسوله قال المرأة ما عمل أحب يوم القيامة هذا حديث أنس لكن الآخر حديث به رأي وكلهم هذا الصحية عن الساعة أيان مرساها عجيب هذا القرآن أيان يعني متى مرساها قال ابن جرير وعبر عن الساعة بالرسو والإرساء مع أنهما لفظان يستعملان للسفينة تقول رأسة السفينة يعني توقفت فكأنه جعل مدار الأرض وسيرها وجريانها كالسفينة ولم يقول الرب عز وجل كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون فمعنى أيان مرساها يعني وقتا قيامها وحضورها قيامها وحضورها يسالونك عن الساعة ايان مرسها يسالونك يسالك المكذبون والمنكرون والمشركون على سبيل التكذيب متى ها ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين متى هذا الفتح إن كنتم, صادقين. فاتوا إن كنتم صادقين يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق هكذا أهل التكذيب يسألو يسألونك عن أهل الإيمان فإنهم قد يسألون من بابش عن استكشاف فقط مثل سؤال الأعرابي وسؤال الرجل الآخر يسألونك عن الساعة أيان مرسها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها أي أنه ليس لك علم حتى تذكر متى وقوعها وهذا الصح التفاسيخ فيما أنت من ذكراها ليس لك منها علم في وقوعها حتى تذكر لهم متى ستقع فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أي أن علمها إلى ربك وإلى خالقك قال عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وقال تعالى يسألون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض يعني ثقل علمها وثقل وقوعها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغد فعلم الساعة ووقت وقوعها من مفاتيح الغيب التي قال عز وجل عنها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إله وفي قوله تعالى أيضا يا إن الله عنده علم الساعة كما في حديث ابن عمر إن الله عنده مفاتيح الغيب ثم قرأ قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحار وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فالله عز وجل لم يطلع على وقت وقوع الساعة لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا ولذلك في حديث عمر في صحيح مسلم الطويل حديث جبريل ماذا قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فلا يعرف ولا يعلم وقوع وقت وقوع الساعة مخلوق تحت عرش الرحمة أبدا حتى الملأ الأعلى حتى حملت العرش حتى الذي تولى بالإنذار الأول والصيحة الأولى لإعلان قيامها إسرفي لا يعلم بل أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه وضع الصورة على فيه ونظر إلى العرش كأن عينيه كوكبان دريان ينتظران متى يؤمر لا يغفل طرفة عين لا يعرف متى وقت, وقت الساعة ويأتينا إنسان كاذب يقول ألفين عام الفين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين هذا ألف لولا الألف الثاني لا. هذا دليل على القرب كقوله أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتم هم في الحقيقة فرق ولذلك قال العلماء إذا ادعى إنسان علم الساعة فهو كافر كافر لأنه مكذب لله ورسوله لأنه غيب يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أي علمها نهايته إلى الله ورده إلى الله عز وجل إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاه أنت ما أرسلناك لتخبر وما أعلمناك أصلا متى وقت الساعة ولا متى ستقوم الساعة وإنما وظيفتك ودغرك أنك منذر منذر من يخشاه تنذر من يخشى قيام الساعة والقيام بين يدي الله عز وجل إنما أنت منذر من يخشاه كأنه يرد على هؤلاء ليست وظيفته حتى تسألونها لماذا تسألون تسألون عن الساعة ووظيفته الإنذار فقط مهمته أنه ينذر يقول استعدوا للساعة بصالح الأعمال استعدوا لقيام الساعة بالإيمان والعمل الصالح هذه هذه مهمته يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فمسمع كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سبحان الله لأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أي يوم أن يقوموا لله رب العالمين وتقوم الساعة عليهم يومها يستقصرون المدة التي بقوها في الدنيا كأنهم ما مكثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها قال ابن عباس عشية من الظهر إلى مغيب الشمس وضحاها من طلوع الشمس إلى منتصف النهار وهذا ليس في البرزخ لا يستقصرون المدة التي في البرزق لأن المدة التي في البرزق والعياذ بالله إذا كانت على أهل العذاب فأنها تكون أشد ما يكون طولا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب هذا على أهل العذاب أما على أهل النعيم فكما جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كأن الوقت ما بين صلاتين كأنهما بين الصلاتين وكذلك يوم القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحة قال قتادة إذا عاين القوم الساعة ظنوا أنهم بقوا في الدنيا إما عشية أوضحة يقولون الأيام التي عشناها والسنوات التي عشناها سبعين سنة وستين سنة ومئة سنة واربعين سنة كل واحد يقول كأني ما بقيت شيء الدنيا كأنها عشية يوم أو ضحة يوم نسيت تلك السنوات أنت والشهور والأيام والأعوام والساعات واللحظات التي كفرت فيها وأشرقت فيها وعصيت ربك فيها كل هذه نسيتها فالحصرة المفرط فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون حقا أن أيام الدنيا مهما طالت فهي قصيرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قصيرة لكن يمكن أن تكون طويلة إذا بورك في عمر الإنسان بالإيمان والعمل الصالح كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية نوضحها هذه الصورة احتوت على بعض الفواجد البلغية من ذلك من ذلك الطباق في قوله تعالى نكال الآخرة والأولى الجنة هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى ومن ذلك أيضا مقابله في قوله تعالى فأما من أعطى فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى قابلها بقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن ذلك أيضا جناس الاشتقاق في قوله تعالى يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة هذا يسمى جناس الاشتقاق ومن ذلك التشبيه المرسل في قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ومن ذلك أيضا الاستفام للتشويق في قوله تعالى هل أتاك حديث موسى ومن الفوائد البلاغية توافق الفواصل ورؤوس الآيات في ما مضى من الآيات وهذا من المحسنات البديعية كما أن هذه الصورة احتوت على فوائد كثيرة أولا أعظمة الملائكة حيث أن الله عز وجل أقسم بها والله تعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم في قوله والنازعات غرق هذه الأقسام المتتالية ويستفاد من هذه الصورة أن الملائكة مخلوقات قسم الله عز وجل عليهم وظائف وظائف مختلفة وهذا يدل على حسن تدبيره عز وجل لخلقه وكونه ويستفاد من, هذا من هذه السورة التحذير من الكفر والموت عليه والعياذ بالله فإن الكافر يبدأ في العذاب منذ نزع روحه تنزع غرقا يعني يبالغ في نزعها ويشدد عليه في انتزاعها وجذبها ويستفاد من هذه البشارة لأهل الإيمان الذين انقادت أرواحهم ونفوسهم لطاعة الواحد الديان فالسهل خروجها عند الموت وذلك عن طريق الناشطات نشطة ويستفاد من هذه السورة أن الملائكة إذا تولت تنفيذ أوامر الله فإنها تسبح وتنزل تملأ ما بين السماء والأرض إذا كان الأمر في الأرض أو كان فيما بين السماء والأرض وهناك ملاحظة قلت لكم إنه قد قيل إنها النجوم واستدلوا بقوله وهو الذي خلق الشمس والقمار والن... والليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبعون الإمام القيم رحمه الله رد هذا قال ما يمكن هذا وأن كان ظاهره قوي قال لأن الله ما سمى النجوم سابحات سماها جواري ومن آياته الجواري في البحر كالأعلاء قال السفن جواري السفن جواري مثل قوله ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام كالجبال يعني السفن. نعم حملناكم في الجارية مش هذه؟ السفينة فسمى السفن إيش؟ سمى السفن جواري ولم يسمى النجوم جواري ما سمى النجوم جواري بل الذي سمى جوارية وجارية هي النجوم وإن كان الفعل عليه عليهم ذلك في فلك يسبحوا فليس بالضرورة أن يطلق الفعل على الشيء أن يتصف الإنسان به على سبيل اللزوم والدوار ويستفاد من هذه السورة مسابقة الملائكة عليهم السلام في إدخال أرواح المؤمنين إلى الجنة ومسابقتهم أيضا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فهم أطوع الناس لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويستفد من هذه السورة أأن الملاكة تدبر ما دبر الله عز وجل لها وتنفذ ما أمره الله به فيدل هذا على تمام إذعانها لله الواحد الأحد ويستفاد من هذه السورة إثبات القيامة في قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ويستفاد من هذه السورة قرب النفختي ما بين النفخة الأولى والثانية ويستفاد من هذه السورة شدة الفزع يوم القيامة حيث أن القلوب تخاف وتوجف ويستفاد من هذه السورة لحوق الذلة والمهانة والخزي على كل من كذب وكفر أبصارها خاشعة يظهر هذا الذل وهذا الهوان على الوجوه كما قال عز وجل سورة الشورى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي شفت العزة هذه العين الحادة كالتمساح ما تبقى لن تبقى هذا الشموق بالأنف ترى بعضهم يمشي شامخ خاصة من الرؤوس الكبار هذا الأنف هذا سيكسر هذه العزة لن تبقى أبصارها خاشعة ويستفاد من هذه السورة شدة تكثيب الكفار في مكة الذين مكثوا على الكفر وماتوا عليه يقولون أئنا لمرددون في الحافرة أئنا سنحي الحياة التي قبل حيناها قبل أن نموت ويستفاد من هذه السورة أن تلك الأسئلة التي كانوا يسألونها كلها للتكذيب والاستبعاد ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان لا ينبغى أن يقيس الآخرة بالدنيا وأن يقيس بالمقاييس الدنيوية عظام النخرة فيظن الإنسان أن كل شيء يبلأ في الدنيا خلاص لا يتجد وهذا ليس بصحيح فالشيء قد يبلأ في الدنيا ويتجدد يتجدد ويكون نعم أجود من مكان أجود من بدايته ويستفاد من هذه السورة كمال قدرة الله عز وجل حيث أنه بزجرة واحدة يقوم كل الناس لله رب العالمين كل قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليل زجرة واحدة فإذا هم بالسير فقط صيحة واحدة الكل يقوم ويستفاد من هذه السورة أن الحشر والزمعة يكونوا على وجه الأرض ليجتمع الناس كلهم ويستفاد من هذه السورة أن حفاوة الله تبارك و... قد... كمال قدرة الله؟ نعم. يستفاد من هذه السورة شدة حفاوة ربنا تبارك وتعالى بحبيبه المصطفى بنبينا صلى الله عليه وسلم حيث أنه يقص عليه القصص ليثبت فؤادك كما قال تعالى وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ولذلك قلنا إن قصص الأنبياء وروائع أخبارهم تثبت القلوب وقت المحن والفتن ويستفاد من هذه السورة إثبات تكليم الله لموسى وقد كلم الله موسى بلا واسطة بلا جبريل بينهما كلمه مباشرة وهذه الآية تدل ناداه ربه ويستفاد من هذه السورة الرد على من من أهل البداع الرد على الجهمية والمعطل الذين أنكروا أن يكون الله متكلما ويستفاد من هذه السورة إثبات قدسية هذا المكان وهو وادي طوى وزبل الطور لكن هل يتعبد الله فيه؟ لا وهذه القدسية قد تكون قد زالت لا مدني ويستفاد من هذه السورة أن الأنبياء بعثوا للدعوة إلى الله وللأخذ بأيد الناس إلى ربهم عز وجل ويستفاد من هذه السورة المهمة العظيمة التي كلف بها موسى تكلف بأن تدخل على أطغى طاغية في هذا الكون الآن اليوم كيف يكون حالك؟ تحتاج لأن تتجرع بعض الجرعات التي تقبض البطن حتى لا تصاب بالإسهال كل ثلاثة أمتار <تصفيق> صحيح؟ نعم يا جماعة الأمر ليس بسهل؟ أن يتكلم الإنسان أمام شخص أو أمام الناس هكذا ليس فما ظنك لو تقتحم على طاغ أو نطغاء أسواره تدخل عليه أبوابه تهتك عليه أستاره وتدخل لتدعوه إلى الله هذا يحتاج إلى شيء إلى قلوبك قلب موسى بينا لكم في خطبة تخيلوا النفسية التي كانت في موسى عليه السلام والأفكار التي كانت تختلج ذهنه وهو ذهب إلى كيف سبحان الله لو لأن الله ثبت ولذلك ماذا قال لما سمع بذلك قال رب يشرح لي الصدر ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ما, ما زالت الطلبات والدعوات واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأسركه في أمري الله أكبر لأن المسؤولية كانت عظيمة جدا رغم أنه مؤيد بالآيات لكن مع ذلك يحتاج الانسان الى ان ياخذ بالاسباب وان يسال الله ان يشد على على قلبه وان يربط على قلبه حتى يثبت نصر الله لنا ولكم والثبات ويستفاد من هذا ال... من هذه السوره شده طغيان فرعون وعتوه حيث انه تكرر في القران ذكره انه فرعون انه طغى ويستفاد من هذه السوره ان الطغاه علينا ان ايش أن نستعمل في دعوتهم اللين والرفق من أين أخذنا هذا؟ من قوله هل لك إلى أن تزك وقد بينا الوجوه التي ذكرها ابن القيم وفي قوله تعالى أيضا ما يشهد لهذا في قوله في سورة طه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وليس معنى هذا التزلف لا بد أن تفرق بين المقامات في الدعوة ليس هذا التزلف أو خوف أو جبل لا لا الدعية هذا يريد ماذا؟ يريد أن يقوم بالواجب والواجب يرجو أن يثمر ثماره صحيح أم لا؟ واجب الدعوة والتبليغ البلاغ عن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى ثماره لكن هذا له طريق هذا له طريق يعني لعل قائل أن يقول هذا والله منافع للشجاعة ليش ما يدخل؟ اشتدت لي أن تصفعه بصفعة؟ لا يمكن فيه فرق بين إنسان يخشى على دعوته وبين انسان يخشى على نفسه هذاني رجلان إنسان يدعو فيستعمل البلسم المناسب للزرح المناسب ويا يعني يختار الكلمة المنمقة المناسبة في الموطن المناسب يخشى على دعوته من الزوال والاندثار من أجل أن تدوم لتثمر ثمارها ولو بعد حين وإنسان يخشى على نفسه أيومها المحمود الأول أو الثاني لأن الأول تصرف بحكمة والثاني لا ما كان يدعو لله كان يدعو لنفسها فالأول ما تزلف عرفت التزلف شو التزلف يعني التواطئ للكذبة التواطئ للظلمة يعني الآن هذا الأسلوب الذي استعمله موسى هل هو اقرار لفرعون على ظلمه وكفره لا ليس إقرارا بل استعطاف واستمالها لعله, لعله يهتدي لعله يتزكى لعله يليل نعم لأن هذا هو الأولى ويستفاد من هذه السورة أن الطغاة والطاغية عموما حتى مهما بلغ في الكفر والطغيان والعناد